الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه على نبينا محمد وعلى آله والصحبه أجمعين وهذا هو المجلس 16 مجالس التعليق على مخصص الاعتقاد قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال الشيخ أبو يعقوب النهر جوري هذه الأرواح من أمر الله مخلوقة خلقها الله من الملكوت كما خلق آدم من التراب وكل عبد نسب روحه إلى ذات الله أخرجه ذلك إلى التعطيل والذين نسبوا الأرواح إلى ذات الله هم أهل الحلول والخارجون إلى الإباحة وقالوا إذا صفت أرواحنا من أقدار نفوسنا فقد اتصلنا وصرنا أحرارا ووضعت عنا العبودية وأبيح لنا كل شيء من اللذات من النساء والأموال وغير ذلك وهم زنادقة هذه الأمة وذكر عدة مقالات لها وللزنادقة قلت واعلم أن القائلين بقدم الروح صنفان صنف من الصابعة الفلاسفة يقولون هي قديمة أزلية لكن ليست من ذات الرب كما يقولون ذلك في العقول والنفوس الفلاكية ويزعم من دخل من أهل الملل فيهم أنها هي الملائكة وصنف من زنادقة هذه الأمة وضلالها من المتصوفة والمتكلمة والمحدثة المحدثة المحدثة وصنف من زنادقة هذه الأمة وظلالها من المتصوفة والمتكلمة والمحدثة يزعمون أنها من ذات الله وهؤلاء أشعروا قولا من أولئك وهؤلاء جعلوا الآدمية نصفين نصف لاهوت وهو روحه ونصف ناسوت وهو جسده نصفه رب ونصفه عبد وقد كثر الله النصارى بنحو من هذا القول في المسيح فكيف بمن يعم ذلك في كل أحد حتى في فرعون وهامان وقارون وكلما دل على أن الإنسان عبد مخلوق مربوب وأن الله ربه وخالقه ومالكه وإلهه فهو يدل على أن روحه مخلوق فإن الإنسان عبارة عن البدن والروح معا بل هو بالروح أخص منه بالبدن وإنما البدن مطية للروح كما قال أبو الدرداء إنما بدني مطيتي فإن رفقته بها بلغتني وإن لم أرفق بها لم تبلغني وقد رواه ابن منده وغيره عن ابن عباس قال لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلق حتى تختصم الروح والبدن وتقول الروح للبدن أنت عملت السيئات فيقول البدن للروح أنت أمرتني فيبعث الله ملكا يقضي بينهما فيقول إنما مثلكما كمثل مقعد وأعمى دخل بستانا فرأى المقعد فيه ثمرا معلقا فقال للأعمى إني أرى ثمرا ولكن لا أستطيع النهوض إليه وقال الأعمى لكني أستطيع النهوض إليه ولكن لا أراه فقال له المقعد تعال فاشملني حتى أقطفه فحمله وجعل يأمره فيسير به إلى حيث يشاء فقطع الثمرا فقال الملك فعلى أيهما العقوبة فقال عليهما جميعا قال فكذلك أنتما وأيضا فقد استفادت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأرواح تقبض وتنعم وتعذب ويقال لها اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ويقال للأولى أبشري بروح وريحان ويقال للثانية أبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج وأن أرواح المؤمنين تعرج إلى السماء وأن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الشقيق عن نبي هريرة رضي الله عنه قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر, وذكر المسك قال فيقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق به إلى ربه ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل قال وأن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد وذكر من نتنها وذكر لعنا فيقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض قال فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجر قال أبو فريرة رضي الله عنه فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النتن رد على أنفه ريطة كانت عليه وفي حديث المعراج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى آدم وأرواح بنيه عن يمينه وشماله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علون السماء فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة قال فإذا نظر قبل يمينه ضحف وإذا نظر قبل شماله بك قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قال قلت يا جبريل من هذا قال هذا آدم صلى الله عليه وسلم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه فأهل الجنة أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر قبل يمينه ضحف وإذا نظر قبل شماله بكى وقد ثبت أيضا أن أرواح المؤمنين والشهداء وغيرهم في الجنة قال الإمام أحمد في رواية حنبل أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة والأبدان في الدنيا يعذب الله من يشاء ويرحم بعفوه من يشاء قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن أرواح الموتى أتكون في أثنية قبورها أم في حواصل طير أم تموت كما تموت الأجساد قال قد روية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نسمة المؤمن اذا مات طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله الى جسده يوم يبعثه يبدو انها تعلق الظب اللام سيبي في خمسة سع الشيخ تعلق بالضم انه قال نسمة المؤمن اذا مات طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله الى جسده يوم يبعثه وقد روي عن عبد الله بن عمر أنه قال أرواح المؤمنين في أدواف طير خضر كالزرازير يتعارفون فيها ويرزقون من ثمرها قال وقال بعض الناس أرواح الشهداء في أدواف طير خضر تأوي إلى قناديل في الجنة معلقة بالعرش وقد روى مسلم في صحيحه عن مسروف قال سألنا عبد الله يعني ابن مسعود عن هذه الآية ولا تحتبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فقال أما إنا إن قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تصرح في الجنة حيث تشاء ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربك طلاعة فقال هل تشتهون شيئا فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نصرح في الجنة حيث نشاء ففعل بهم ذلك ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى ولما رأى أن ليس لهم حاجة تركوك وقد قال الله تعالى يا إيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي وادخلي جنتي فخاطبها بالرجوع إلى ربها وبالدخول في عباده ودخول جنته وهذا تصريح بأنها مربوبة والنفس هنا هي الروح التي تقبض وإنما تتنوع صفاتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما ناموا عن صلاة الفجر في السفر قال إن الله قضى أرواحنا حيث شاء وردها حيث شاء وفي رواية قضى أنفسنا حيث شاء وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت والمقبوض المتوفى هي الروح كما في صحيح مسلم عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة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 ألم تروا أن الإنسان إذا مات شخص بصره قالوا بلى قال فكذلك خين يتبع بصره نفسه فسماه ثارثا الروحا وتارثا نفسا وروا أحمد بن حنبل وابن ماجع عن شداد بن أوسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت موتاكم فاغمضوا البصر فإن البصر يتبع روحا وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما يقول أهل الميت ودلائل هذا الأصل وبيان المسمى روح والنفس وما فيه من الاشتراك كثير لا يحتمله هذا الجواب وقد دستطناه في غير هذا الموضع فقد بان بما ذكرناه أن من قال إن أرواح بني آدم قديمة غير مخلوقة فهو من أعظم أهل البدع الحلولية الذين يجروا قولهم إلى التعطيل بجعل العبد هو الرب وغير بجعل العبد بجعل العبدة هو الرد هو الرد وغير, وغير ذلك من البدع الكاذبه الممله طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن علوه وبعد المؤلف رحمه الله يعني يرد كلام اهل العلم في تقرير ان الروح محدثه مربوطه مخلوقة ردا على الزنادقه الذين قالوا ان الروح قديمه فاخر موقفنا عند كلام ابي سعيد الخراز كان فيها بعض الأخوة نبهني لما جاء الكلام عن أنها مخلوقة لما قال أبو سعيد كلامه قبل كلامه بيعقوب النهر جوري قال أبو سعيد الخراز قال ولأنها لو كانت غير مخلوقة لما حجبت عن الله ولا غيبت في البدن ولا ملكها ملك الموت ولما كانت صورة توصف فهنا لما قال ولما كانت صوره توصف قلنا انها قوله توصف يعني تكيف فالصفه هنا على التكيف فهو استدل ب ب ب, ب, ب ولا كيفية على انها مخلوقه اما الله سبحانه وتعالى فصفاته من تنسبه الكيفيه مجهوله والكيف مجهول او الكيف غير معقول كما قال مالك رحمه الله وسبقا مر بنا في كلام الشيخ السلام رحمه الله في الحموية لما أورد كلام ابن الماجشون الإمام عبد العزيز ابن الماجشون من أمة المدينة المتقدمين وذكر كلام قريب من هذا أنه إذا أطلقت الصفة بمعنى معرفة الكيفية وأيضا أورد الشيخ السلام رحمه الله في الحموية كلام محمد بن حسن الشيباني رحمه الله بقضية أننا نثبت الصفات وقال من غير تفسير ولا صفات فتأتي بعض عبارات السلف نفي التفسير ونفي الصفة وكما عرفنا أن لما تأتي عبارة بلا تفسير أو يقولون مثلا بلا معنى فهذا ليس حجة لأهل التجهيل أهل التبويض أهل التضليل وإنما مرادهم بنفي التفسير نفي المعاني الفاسدة التفاسير الفاسدة وكذا أيضا لم يقولون بلا صفة أو ينفون الصفة فالمراد بنفي الصفة هنا إما أن تحمل على أيضا التحريف والتفاسير المبتدعة وإما أن تحمل على التكيف تحمل على التكييف ولهذا تجد أيضا الشيخ ذكر أيضا مقاة ابن مبارك في إثبات وأن بعضهم قال لابن يا أبي عبد الرحمن إني أكره الصفة فقال الإمام الببارق قال إني أشد من ذلك لو لا أنه جاء الخبر بهذه الصفات علق شيخ السلام الحموية وقال أن المراد بالكراهة هنا والامتناء عن الصفة أن الشخص يصفه من عندي, عندي نفسه يعني برأيه وهو ألأ أقصد ما جاء محل اشتباه جاء مبينا في مواضع آخر هذا كله في الحموية طيب ساق رحمه الله كلام أبو يعقوب الرجولي كله أيضا في ثبات أن الروح مخلوقة وقال عندك هنا وكل عبد النسب روحه إلى ذات الله اخرجه ذلك للتعطيل نعم لما يجعل روحه يعني هي قديمة فهو بهذا يعني يكون معطلا عطل من جهة ماذا؟ أنا لم يكن منزه لله تعالى لم يكن منزه لله تعالى فهذا هو التعطيل عطل الرب عن كماله لما إيش يناجع الله تعالى في صفة القدم قالوا الذين نسبوا الأرواح إلى ذات الله هم أهل الحلول نعم الذين قالوا بهذا هم أهل الحلول والاتحاد ووصل بهم الأمر هذا إيش إلى أحد الزندقالي النفاق والخروج عن المله وإسقاط التكاليف <تصفيق> قال وعلم أن القائلين يقدم الروح صنفا عندنا الصنف الأول الذي قال منها قديمة أزلية لكن ليست من ذات الرب قال كما يقولون ذلك في العقول والنفوس الفلكية الكلام عن العقول والنفوس الفلكية سبق المر بنا في صفحة سبعة عشر ومائة, عشر ومائة في هذا الجزء وعرفنا أن مرادهم بالعقول هنا الملائكه فالفلاسفه يسمون الملائكه ايش يسمونها عقولا ويزعمون أن هذه العقول قديمة قديمه كقدم الله باعتبارها متولده عن الله تولد المعلول ايش عن العله فالمقصود بالعقول هنا ايش فقالنا قديمه بقدم الله وانها متولده عن الله تعالى وانها لم تزل فجعله قديمة كقيدة من رب الصنف الثاني اللي هم أسوأ من الصنف الأول أنهم قال عنهم زنادقة لأن هؤلاء جعلوها قديمة وجعلوها من ذات الله تعالى أما أولئك لا الوائل قالوا أنها قديمة كقيدة من رب لكن لم يجعلوها من ذات الرب فالصنف الثاني أسوأ وأعظم زندقة قال من المتصوفة والمتكلمة أنا والله ما أدوش الضبط لهذه لكن ربما هم همثما غراخون أنا والعلى هو المحدثة من الأحداث ما يحتمل إنها المحددة من الأحداث لكن هذا اللي يبدو ممن أحدث والله أعلم قال هؤلاء جعلوا الآدمية نصفين نصف, نصف لاهوت وهو روح نصف ناسوت يعني هؤلاء جعلوا العبد فيه جزء من الرب سبحانه وتعالى نصر مثل ما قاعد من ذات الله فجعلوا العذ فيه شيئا من ذات الله تعالى وهؤلاء اسوء من ايش كما من النصارى لأن النصارى لما قالوا بالحلول والاتحاد سواء الاسطوريه أو العبويه من فرق النصارى أو الملكانيه هؤلاء خصوه بالمسيح خصوه بالمسيح فقط اما هؤلاء يشفع وسبق المربنا في كلام الشيخ رحمه الله أن هناك حلول خاص اتحاد خاص كما تجد عند النصارى في المسيح أو تجد عند الذين مثلا غلوا في علي رضي الله عنه الرامفضة أو غلوا في بعض الصالحين وعندك صنف اللي هم أسوأ الذين عمموا أصحاب الحلول العام للاتحادث العام فهؤلاء أعظم كفرا وزندقة أيضاً ذكر عندك من أدلة على أن الروح مخلوقة أن الإنسان هو لا يطلق عليه روح فقط كما لا يطلق عليه جسم وإنما هو بمجموعهما والإنسان لا شك أنه محدث مصنوع كما في آية وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئاً وأيضاً قال تعالى هل أتى عن الإنسان حين من الدهري لم يكن شيئاً مذكوراً ذكر عندك جملة من الحديث والآثار في شأن الأرواح وكلها أوردها المؤلف من أجل تقريب أنها مصنوعة ومربوبة ومخلوقة ومربوبة هذه يعني تجد أيضاً ذكرها رحمه الله في شرح حديث النجوم جملة منها نقالها من كتاب ابن مندة في الروح والنفس وفعلاً لما تنظر بقدر ما هي تثبت لك أن الروح مخلوقة أيضاً تثبت لك يعني حضمة الرب سبحانه وتعالى كيف خلق هذه الروح التي لا نستطيعش أن نحيط بها لا نستطيع أن نحيط بها في كلام جميل الذي ذهب طرفا منه في بيان عظمة هذه الروح يقول الحافظ الذهب رحمه الله والله إن لعاجزون حائرون باهتون في حد الروح والله إن لعاجزون حائرون باهتون في حد الروح التي فينا كيف تعرج كل ليله إذا توفاها بارئها وكيف يرسلها وكيف تستقل بعد الموت كيف تكون مستقله مباينه بعد الموت وكيف حياه الشهيد الا قالوا كيف حياه النبيين باعتبار انهم احياء في في وكيف شهد النبي صلى موسى شاهده في السماء السابعه في المعراج وشاهده ايش يصلي في قبره كما في, في, في, في, في, في مسلم إلى قال رحمه الله فالله أعلم وأعظم وله المثل الأعلى والكمال المطلق ولا مثل له أصلا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون كذا قال رحمه الله في العلو الجزء الثاني صفحة ثلاثين 30 هنا لما قال في حديث أبي قال فلما ذكر سلم النتا رد على أنفه ريطة كان عليه الريطة كما ذكر ذكرها هي, هي كل ثوب لين الريطة هي كل ثوب لين قالوا في حديث المعراج الصحيح المسلم رأى آدم وسبقا مربنا إن ريال آدم والأنبياء في, في تلك السماوات أنه رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم وإلا في أجسامهم إيش. في القبور بالستثناء طبعا عيسى بالربع الله إليه وأيضا إدريس على قول ورفعناه مكانا سيمر بنا في هذا الجزء صفحة 28 28 300 سنتأكد العزو الدقيق وإينا في 28 300 وأيضا ذكره الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية السادس 55500 طيب هنا يقول الشيخ بالنسبة لآدم لما يعني الحكمة في أنه كان في السماء الأولى والسماء الدنيا يقول آدم كان في سماء الدنيا لأن نسم بني كان أرواحهم لأن نسم بني تعرض عليه فلابد إذا عرضوا عليه أن يكون قريبا منهم فلابد إذا عرضوا عليه أن يكون قريبا منهم كذا في البيانة الجحمية السادس خمس وخمسين وخمسمينة قال وقد ثبت أيضا الروح المؤمنين والشهداء وغيرهم في الجنة يعني ذكر عندك ما سويل عنها الإمام أحمد في رواية حنبل والذي مر بنا ومر بكم في شرح الطحاوية كلام القيم لما أطالب المسألة مسألة مستقرة الأرواح والذي خلص له رحمه الله أن مستقرة يتفاوت فأرواح الأنبياء في على القلين واروح شهده في حوض الطين الخضر واروح المؤمنين في الجنه وهناك من تحبس ارواحهم على اثنيت قبورهم ان هم من من تكون ارواحهم في النور في النور كما هو حال الزنات الزواني هذا الذي حرره القيم تحريرا بليغا في كتابه الروح قوله عليه الصلاه والسلام نسبت المؤمن اذا مات طائر تعلق تعلق في شجر جنة يعلق بمعنى يأكل كما في صفحة 95 ومائتين من هذا الجزء قال ذكر ما جاء لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الرواح المؤمنية في أجواف طير خضر كالزرازير الزرازير يقولون هو نوع من العصافير وهو أكبر من العصور المعتاد كذا قالوا جمعه جمع زرزور هنا لما ذكر أن أرواح المؤمنين في الجنة نبه الشيخ رحمه الله حديث النزول وقال أرواح المؤمنين في الجنة وإن كانت مع ذلك قد تعادوا إلى البدن يعني كونها في الجنة لا يتعارض معيش معاوديها إلى البدن فقد تعاد كما أنها الآن هي في البدن ثم يعرجوا به للسماء وقتهش وقت النوم لا ملافاة بين هذا وهذا لا سيمو أن الروح أيضا كما في حديث البراء بن عازب الطويل أيضا تعود للبدن وقتهش وقت السؤال والذي حرر شيخ السلام وبالقييم ان هذه ليست حياة مستقرة, ليست حياة مستقرة وإنما عود نيش عود طاب لأن عندنا حياتان وعندنا موتتان كذلك الحياة الدنيا الحياه الاخرى التي لا تنقطع ولا ان، وعندك الموتتان ليش؟ الموت اللي ايش؟ قبل نفخ الروح والموت الموت المعروف هنا. فلما جاء قضيه في الحديث النبوي والحاج رواه انها في شان عودها فهذه ليست حياه مستقره وانما هو شيء عارض كما ذكر الشيخ رحمه الله القيم وايضا الحافظ الحجر اشار الى هذا في لما ذكر عندك قال والنفس هنا هي الروح وهذا الذي ايضا وصفها بالقيم في كتاب الروح لما جاء الخلاف هل الروح هي هي هي, هي النفس ام ان بينهما تغاير فالذي عليه الجمهور ان الروح هي هيش هي النفس وان كان بعض العلم يقول ايش بان بالمغايره بينهما لكن كما ذكر أنتك المؤلف رحمه الله الأدلة كثيرة جدا في أن مرة توصل بينها الروح مرة توصل بينها النفس فهذا هو رأي الجمهور وإن كان ثم تفرق كما يقول القيم فهو ليس فرق في الزوات لا يعني أن ذات الروح تغير وإنما يش في الصفات ولهذا ذكر أنك إطلاقات للروح يعني تغير إطلاقات النفس هو فهذا التغير في الصفات وليه ايش؟ وليه الروح هي هي هي النفس يقول شيخ السلام رحمه الله في المجلد التاسع صفحه 92 قال فقد سمى المقبوض وقت الموت وقت النوم روحا ونفسه طبعا عندك الايه الله يعرف الانفس الانفس حين اوتي وعندك في الحديث لما فاتت النمو عن صلاة قال إن الله قوض أرواحنا قال فقد سمى المقبوض وقت الموت وقت النوم روحا ونفسا وسمى المعروض به للسماء روحا ونفسا فهذا بالك أنهما بمعنى واحد إلى أن قال لكن يسمى نفسا باعتبار تدبيره للبدن يسمى نفسا باعتبار تدبيره للبدن ويسمى روحا باعتبار لطبه وهو يقول تسمى الروح باعتبار أنها لطيفة اللطيف يقابل إيش الكثيف ولهذا بالقيم يقول إيش أن الروح إيش ماذا جسم إيش جسمه إيش جسمه لطيف جسمه لطيف نوراني إلى آخر وإن كان من المشايخ المعاصرين الشيخ البراك يتعقل بهذا لكن تبقى أنها إيش ليست من جنس إيش ليست من جنس هذا البدن فالبدن او الجسد في لغة العرب فيه معنى الكثيف الكثيف له معنى الكثافه والغرض والروح ايش ليست كذلك والله اعلم ذكر عند حديث ابي سلم اللهم اللهم في ابي سلمه وان الشخص اذا مات شفق بصره ذكر حديث ان الروح اذا قبض تابعه البصر والشيخ رحمه الله في الاكاديميه المؤلف باعتبار أنهم مدى من البصر يعني يشخص إلى حيث ذهبت الروح فبين رحمه الله أن إذا كان الجسم هو ما يشار إليه فالروح جسم بهذا المعنى بمعنى أن الروح يشار إليها فالروح يشار إليها ويتبعه في البصر كما في هذا الحديث طيب تفضل الشيخ وانما قوله تعالى قل روح من امر ربي فقد قيل إن الروح هنا ليس هو روح الادمي وانما هو ملك في قوله يوم يقوم الروح والملائكة صفا وقوله تعرج الملائكه عند الكرما و... في شيء فيكم في قوله طيب ماشي يوم يقوم الروح والملائكه صفا وقوله تعرج الملائكه والروح اليه وقوله تنزل الملائكه والروح فيها بإذن ربهم وقيل بل هو روح الآدم والقولان مشوران سواء كانت الآية تعموهما أو تتناول أحدهما فليس, فيه ما فليس فيها ما يدل على أن الروح غير مخلوقة لوجهين أحدهما أن الأمر في القرآن يراد به المصدر تارة ويراد به المفعول تارة أخرى وهو المأمور به كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه وقوله وكان أمر الله قدرا مقدورا وهذا في لفظ غير الأمر كلفظ الخلق والقدرة والرحمة والكلمة وغير ذلك ولو قيل إن الروح بعض أمر الله أو جزء من أمر الله ونحن ذلك مما هو صريح في أنها بعض أمر الله لم يكن المراد بلفظ الأمر إلا المأمور به للمصدر لأن الروح عين قائمة بنفسها تذهب وتجيء وتنعم وتعدد وهذا لا يتصور أن يكون مسمى مصدر أمر يأمر أمرا وهذا قول سلف الأمة وإمتها وجنهورها ومن قال من المتكلمين إن الروح عرب قائم بالجسم فليس عنده, مصدر فليس عنده مصدر أمر يأمر أمراً والقرآن إذا سمى أمر الله فالقرآن كلام الله والكلام اسم مصدرين يكلم تكليماً وكلاماً وتكلم تكلما وكلاماً فإذا سمى أمراً بمعنى المصدر كان ذلك مطابقاً ناسيما والكلام نوعان أمر وخبر أما الأعيان القائمة بأنفسها فلا تسمى أمرا لا بمعنى المفعول به وهو المأمور به كما سمى المستف... يبدو كذا يبدو... عندكم لا طبعا لا يوجد اندو... طبعا ثانيا كله عندكم لا بمعنى المفعول به الضار ما في الله يبدو نصابي يقول أما الأعيان القائمة بأنفسها فلا تسمى أمرا لا بمعنى إما أنها تحدث وإما نبطريش إلا, إلا. ولا يعني كل كلام مش متناقضا أما الأعيان تقائم بأنفسها فلا تسمى أمرا لا تسمى أمرا لا يبدو أنها ما يمكن حد فيه. لو حدفناها لا تسمى أمرا من المفهول به لا يبدو أن نبطريش إلا إلا لا تسمى امرا الا بمعنى المفعول به يعني يكون مثل ما مر بنا يكون مصدر يراد به ايش اسم المفعول كما مر بنا ايش يقال ايش زرهم من ايش زرهم ضرب العمل بمعنى المضروب الامير نعم اما الاعيان القائمه بانفسها فلا تسمى امرا الا بمعنى المفعول به وهو المأمور به كما سمى المسيح كما سمى المسيح كلمه لانه مفعول بالكلمه وكما يسمى المقدور قدرة والجنة رحمة والمطر رحمة في مثل قوله فانظر إلى عثار رحمة الله كيف يحلي الأرض بعد موتها وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من عشاء وقوله إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة ونظائر ذلك كثيرة وهذا جواب أبي سعيد الخراز قال فإن قال تعالى قل الروح من أمري ربي وأمره منه قيل أمره تعالى هو المأمور به المكون بتفوين المكون له وكذلك قال ابن قتيبة في كتاب المشكل أجسام الروح فقال هي روح الأجسام التي يقبلها الله عند الممات والروح جبريل قال تعالى نزل به الروح الأمين وقال وأيدناه بروح القدس أي جبريل والروح فيما ذكره المفسرون ملك عظيم من ملائكة الله تعالى يقوم وحده فيكون صفا وتقوم الملائكة صفا وقال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قال ونسب الروح إلى الله لأنه بأمره أو لأنه بكلمته والوجه الثاني أن لفظة من في اللغة قد تكون لبيان الجنس كقولهم باب من الحديد وقد تكون لابتداء الغاية فقولهم خرجت من مكة فقوله تعالى قل الروح من أمر ربي ليس نصا في أن الروح بعض الأمر ومن جنسه بل قد تكون الابتداء الغاية إذ كونت بالأمر وصدرت عنه وهذا معنى جواب الإمام أحمد في قوله وروح منه حيث قال وروح منه يقول من أمره كان الروح منه كقوله واستخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ونظير هذا أيضا قوله وما أصابكم من نعمة فمن الله اذا كانت المسخرات والنعم من الله ولم تكن بعضه ولم كانت المسخرات والنعم من الله ولم تكن بعض ذاته بل منه صدرت لم يجب ان يكون معنى قوله في المسيح روح منه انها بعض ذات الله ومعلوم أن قوله روح منه أبلغ من قوله الروح من امر ربي فإذا كان قوله وروح منه لا يمنع ان يكون مخلوقا ولا يجب أن يكون بعضا له فقوله الروح من أمر ربي أولى بأن لا يمنع أن يكون مخلوقا ولا يجب أن يكون ذلك بعضا له بل ولا بعضا من أمره وهذا الوجه يتوجه إذا كان الأمر هو الأمر الذي هو صفة من صفات الله فهذان الجوابان كل منهما مستقل ويمكن أن يجعل منهما جواب مركم فيقال قوله الروح من أمر ربي إما أن يراد بالأمر المأمور به أو صفة لله تعالى وإن أريد به الأول أمكن أن تكون الروح بعض ذلك فتكون مخلوقة وإن أريد بالأمر صفة, صفة الله كان قوله الروح من أمر ربي فقوله وروح منه وقوله جميعا منه ونحو ذلك وإنما نشأت الشبهة حيث ظن الظن أن الأمر صفة لله قديمة وأن روح بني آدم بعض تلك الصفة ولم تدل الآية على واحد من المقدمتين والله سبحانه أعلم وقد يجيء اسم الروح في القرآن بمعنى آخر كقوله وكبالك أوحينا إليك روحا من أمرنا وقوله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ونحو ذلك ونحو ذلك فالقرآن الذي أنزله الله كلامه ولكن ليس الكلام في هذا مما يتعلق بالسؤال وأما قول السائل هل المفوض, المفوض إلى الله أمر ذاتها أو, أمر أو صفاتها أو مجموعهما؟ ليس هذا من خصائص الكلام في الروح بل لا يجوز لأحد أن يقف وما ليس له به علم ولا يقول على الله ما لا يعلم قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى قل إنما حطم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم وقال تعالى ألم يؤخوا عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق وقد قالت الملائكة لما قال لهم أنبيوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين قالوا سبحانك لا لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقد قال موسى للخضر هل أتبعك على أن تعليمني مما علمت رشدها وقال الخضر لموسى لما نقر العصفور في البحر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر وليس في الكتاب والسنة أن المسلمين نهوا أن يتكلموا في الروح بما دل عليه الكتاب والسنة لا في ذاتها ولا في استفاتها وأما الكلام بغير علم فذلك محرم في كل شيء ولكن قد في الصحيحين علي بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض سكك المدينة فقال بعضهم سألوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه فيسمعكم ما تكرهون قال فسألوه وهو متكع على العسيب فأنزل الله هذه الآية فبين بذلك أن ملك الرب عظيم جنوده هو صفه وصفه ذلك وقدرته أعظم من من اي حيط به الادميون وهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلا فلا يظن من يدعي العلم انه يمكنه ان يعلم كل ما سئل عنه ولا كل ما في الوجود فما يعلم جنود ربك الا هو طيب. هنا رحم الله اورد الشبهه التي قد يحتج بها او يعني تشكل في خضية أن الروح قديمة وأنها ليست مربوبة فذكر شبهاتهم ب... واحتجاجهم بقول السعالة قل الروح من أمير ربي وجاء رد المؤلف كما سمعنا من جهتين أن الأمر هنا ليس بمعنى الصغة وإنما هو بمعنى اسم المفعول فهو أمر بمعنى مأمور وأن هذا له نظائر أنه قد يأتي المصدر ويراد به اسم المفعول مثل ما عندنا في قضية عيسى هو كلمة الله أي كان إيش بالكلمة او عندنا مثلا قضية الخلق فقد يطلق الخلق ويراد به المخلوق هذا خلق الله قد يراد أيضا كذلك الرحمة تطلق الرحمة ويراد به الرحمة المخلوقة مخلوق وليس الصفة القائمة ذات الله مثل ما قال تعالى في قدسي أن تجنى رحمتي أرحم بكم من أشاء أو كون عزيزهم لما بكى فقال بعض صحاب في قصة ولد ابنته قال إيش هذه هذه رحمة الله فهذا بيّنها الشيخ رحمه الله كما سمعنا إذن هذا الجواب الأول أن الأمر هنا بمعنى إيش المأمور والجواب الثاني الذي يكره بالأخير أنه لو قلنا أن الأمر هنا صفته التي يوصف بها قل الروح من أمر ربي فتكون من هنا ليست تبعيضية وإنما إما أن تكون بيانية مثل ما يأتي في لغة العرب لما قال لكم ألف باب من حديث وإما أن تكون من هنا ابتدائية أن هذه الروح ابتدائها من عند الله وما بكم من نعمة فمن الله فهنا تكون من ابتدائية هذا خلاص الكلام المؤلف رحمه الله تعالى ذكر عندك يعني ما يتعلق في الكلام في قضية المضاعفات هذا سبق مربنا ما يحتاج أن نعيد الحديث به لكن هنا لما قال ومن قال من المتكلمين أن الروح عرض قائم بالجسم فليس عندهم مصدر أمر يأمر أمرا نعم يعني هؤلاء المتكلمون سبقا مربنا فساد مذهبهم في التدمرية أنهم جعلوا عيش ماذا؟ ذزء من البدن اما جعلها البدن او جزء من البدن مره يقولون ان النفس مره يقولونها الحراره الغليزيه مره يقولون ان الدم الصافي النقي من الاكدار وكلها ترجع ايش لانها ما لانها مجعل الروح من البدن فهؤلاء يعني يعني إذا قال نروح جزء من البدن انتهى الامر ما مجال انك تقول ايش ان الامر ايش من عندي لا ادري هنا أبو فائد نذكر على الهامش مثل ما يقال قال عندك هنا كما يسمى المقدور قدرة والجنة رحمة والمطر رحمة قال في مثل قوله تعالى فانظر إلى آثان رحمة الله وطبع لاحظوا الشيخ قال المطر رحمة باعتبار أنه كما نبه العلماء أن القراءة التي يقرأ بها الشيخ رحمه الله هي قراءة أبي عمرم العلاء وأبو عمرم العلاء البصري قرأ بيش؟ بالإفراد فانظر الى أثر رحمة الله فانظر إلى أثر رحمة الله وهذا يتسك مع الكلام مؤلف فأبو عمر ابن علاء وابن كبير كما يفوز في كتب التفسير الغراءات قرى هكذا فانظر الى أثر رحمة الله والشيخ تحدث عنها هذه الآية الكريمة ان بعض المبتدعه الغلات اللي ينفلو في الاثبات يقولون ان الله تعالى يمشي على الارض فإذا كان هناك موضع خضرة ربيع قال ايش هذا موضع قدمي هذا موضع قدمي الرحمن نعم فالشيخ يقول هذا ما ما قالوا هذا كريم اتفاقا وان الله تعالى محتجب الايه فانظر الى اثار فقال ان الله تعالى قال فانظر الى أتر رحمة الله ولم يقول إيش انظر إيش إلى خطى خطى الله تعالى والمراد بأتر رحمة الله هذا النبات الذي يعني سببه هذا الغيث المطر هذا بعض كلام الشيخ أحمد رفو الوصيل الكبرى وهي في المجلد الثالث وطبعة مفردة تحقيق محمد حمود النجبي ولا محمد الحمود النجبي شيخ محمد الحمود نعم صفحه 23 صفحه 23 قال وقال ابن قتيبه في كتاب المشكل طبعا ابن قتيبه له كتابان كتاب مشكل القرآن او لو كتاب ماذا غريب القران فهما كتابان والمقصد بهذا كما ذكر المؤلف مشكل القرآن يقول مؤلف رحمه الله وإنما هنا في الجواب المركب هو الجواب المركب بمعنى يش يعطي يش خلاصة, يش الوجهين خلاصة الوجهين السابقين خلاصة الوجهين السابقين فأنت إذا قلت الأمر هنا بمعنى المأمور فصارت من جزء المخلوقات إن قلت الأمر هو القائمة ذات الله فتكون من هنا إما بيانية وإما أن تكون إيش وإما أن تكون ابتدائية لكن قلنا أن الأمر بمعنى تكون من هناك إيش تكون إيش تكون تبعضية تكون إيش أن الروح إيش من بعض من بعض مأمورات الله تعالى قالوا إنما نشأت شبه ظن الظان من الأمر الصفة لله تعالى قديمة وأن روح بني آدم بعض هو منشأ الضلال كما سبق المربي وذكر الشيء في عدة مربيه هو منشأ الضلال عدم التمييز بين المضافات الله تعالى فالمضافة للفعلة قد يكون إيش قد يكون إضافة صفة إلى مصوف قد يكون إضافة إيش مخلوق إلى الخالق هناك من, من, من النفات آه يعني آه جعل كل ما يضافة للفعلة إلى باب إضافة المخلوق للخالق حتى قال من كلام الله إضافة الكلام الله حتى يسمع كلام الله جعلهم مثل إضافة بيت الله هنا قتل الله هؤلاء هم الذين جفوا ونفوا على هناك من الذين غلأ بعضهم بالإثبات كما مربنا فجعل كل ما يضاف الله من باب إضافة الصفة الموصوف والحق بهذا أن يميز وعرفنا الضابط بهذا الضابط كيف نعرف أن ما كان قائما من الأعيان ما كان قائما من ذاته لإستمع الأعيان فهم باب إضافة إيش المخلوق الخالق أما ما كان من المعاني التي لا تقوم بنفسها فهيكون باب إضافة إيش الصفة إلى الموصوف هنا قال وقد يجي اسم الروح في القرآن بمعنى آخر نعم الروح هذا من الاستطراد المهم أن الروح لها عدة اطلاقات فقد تطلق على الوحي وكذلك وحينا إليك الروح من أمرنا تطلق على جبريل نزل بروح الامين كما تطلق على ملك كما سبق وتطلق على الروح التي يشتعل عنها اليهود وتطلق على المسيح كذلك يبقى المسيح روح الله واجب عباده المخلوق الخالق التي تقصد التشريف والتكريم أما ما جاء في قوله تعالى وايدهم بروح من فابقي ينبين المعنى ان المراد القوه والثبات والنصر هذا المراد يعني الروح ايش بمعنى القوه والثبات والقران سمي روحا لما لما فيه من ايش من حياه القلوب والارواح لما فيه من حياه القلوب والارواح قال المؤلف وأما قول السائر هل نفوض الله تعالى إلى آخرة؟ هذا الشقة من السؤال تجد يعني له جواب أيضاً غريب من هذا في الفتاة والتاسع 95 ومائدين فهنا لما يأتي واحد يقول أن الروح لا يجوز الخوض فيها فالمؤلف يقول الباب واحد ولا يجوز الخوض في, في الروح في العلم كما لا يجوز الخوض في سائر العلوم لا سيما العلوم الدينية ولا تقوم علي سركا في العلم قل إنما حرم ربه فهذا لا يختص بشأن الروح فلا يجوز الخوض في أمور الشريعة والدين إلا بعلم ودليل هذا ما يتعلق بهذه الرسالة والله أعلم سؤل الشيخ رحمه الله عن قائل يقول إن لم يتبين لي حقيقة ما هي الجن وكنها صفاتهم وإلا فلا أتبع العلماء في شيء فأجاب أما كونه لم يتبين له كيفية الجن وماهياتهم فهذا ليس فيه إلا إخباره بعدم علمه لم ينكر وجودهم إذ وجودهم ثابت بطرق كثيرة غير دلالة الكتاب والسنة فإن من الناس من رآهم وفيهم من رآ من رآهم وثبت ذلك عنده بالخبر واليقين ومن الناس من كلمهم وكلموه ومن الناس من يأمرهم وينهاهم ويتصرف فيهم وهذا يكون للصالحين وغير الصالحين ولو ذكرت ما جرى لي ولأصحابي معهم لقال الخطاب وكذلك ما جرى لغيرنا لكن الاعتماد على الأجنوبة العلمية يكون على ما يشترك الناس في علمه لا يكون بما يختص بعلمه المجيب إلا أن يكون الجواب لمن يصدقه فيما يخبر به طيب الآن هذا السؤال الذي يليه عندنا جملة من المسائل كلها تتعلق موضوع الجن وأنتم تعرفون كلام شيخ السلام رحمه الله في الجن جمعه شيخ مشهور في مجلدين كذا اكثر مجلد 1 هي مني نعم جمع الشيخ مشهور في كتاب الشيخ مشهور سليمان في كتاب كلام بتيمه في الجن وكلام الشيخ عنده في الجن هنا يعني في ابرز المواطن هو رساله ايضاح الدلاله المطبوعه مفردها الموجوده في مجلد 19 وايضا في النبوات له كلام بالجن هو ايضا في قاعده جليله التوسل وسجل كلام عن الشياطين وايضا في الفرقان بين أولياء الرحمن أولياء الشيطان الفرقان قلنا نعبو الصفدي أيضا عندما جاء الكلام عنهم يقولون الفلاسفة أن الشياطين هي قوة نفسية وأيضا في الفتاوى الرابع والعشرين الفتاوى الرابع والعشرين جاء الكلام عنها عن هذه بعض المواطن التي يكلم فيها الشيخ رحمة الله عليه عن ما يتعلق بالجن والشياطين هنا يقول سؤل الشيخ رحمه الله عنه يقول أنه لن يتبع لحقيقة ما هي تجن وكنوا صفاتهم وإلا فلا لما في شيء أو الشيخ يقول يعني هذا ليس في إخبار لا بعدم ألم يعني, يعني, يعني عدم الألم يشعل بالعدم ونفي الدليل معين لا يستلزم نفي المذلول المؤين هذه يعني قاعدة متينة قره الشيخ رحمه الله وكان فيها رد على المتكلمة مثل ما هو في الشاعر لمنهول سيت وصفه بحجه ما عندهم دليل وفيها رد على المناقضه لان هذه هي من, من من تركه المنطق ان المنطقه إذا ما اس الى ما كان عنده دليل على مساله ايش فهم ينقول فهذه من اغاليت المنطق فالنافي عليه الدليل كما على ايش كما على المثبت لا تنفي الا بدليل كما انك ايضا لا تثبت إلا, الا بدليل قال عندك هنا إذ وجودهم ثابت بطر كثيرة غير ديالات الكتاب والسنة نعم في فالفتاة الرابع والعشرين قال يعني وجودهم ثابت الكتاب والسنة واتفاق سلع الأمة ومرة يعبره يشف قال وإن هذا معلوم بالاضطرار يعني إثبات الجن هذا معلوم بالاضطرار من دين الله تعالى في موطن آخر في الرسالة التي سميت بضاحة دلالة قال رحمه الله لم ينكر الجن الا شرذمه من جهال المتفلسفه والاطباء هنا لم ينكر الجن الا شرذمه من جهال المتفلسفه والاطباء اكدت في 19 صفحه 330 وذكر رحمه الله أن يعني ان مناهده الفلاسفه يظنون ايش ان الشياطين هي ايش وقوى النفس الخبيثه هو النفس الخبيثه هذا سيأتي معنا في هذا الجزء ستة وربعين وثلاثمائة ستة وربعين وثلاثمائة كما يعني وأيضا يعني مما يبيلك أن المسألة يعتني بها الأهل العلم تجد أن حتى في كتب الاعتقاد حان يشيض هذه المسألة بأتيهم من الإيمان بالغيب يقول قوم السنة الأصفهاني فصل في بيان أن الجن من خلق الله يرون ما يريهم الله لا كما زعمت المفتدعة ان الجن لا حقيقت لهم وان ابليس كل رجل كل رجل سوء الحين التاويه الفاسده بعضهم بالجن لا حقيقت لهم وان المسيح كل رجل سوء هكذا في الحجة في بيان حجه الجزء 92 وقال الشيخ في ايضاح الدلاله قال جميع طوائف المسلمين وجمهور الكفار تقرب وجود الجن هذا أيضا في 19-19-19 فالمقصود أن إقرار بالجن هذا معلوم عند أهل الميلة وعند الناس كافة فالإنكار إنه ما هو نوع من الشذوذ والرأي الذي يعني لا يرتفت إليه هذه مسألة بقي عندنا مسألة حتى ما نخلط بين قضية وجود الجن وبين مسألة أيضا الشيخ حرام مسألة صرعة الجن يعني, يعني يفرق بالمسألين فالذي ينكروا بالجن هذا يرد غروج على الملة لأنه مكذب لما يعني هو معلوم الدين بالضرورة لما ذهبت الكتاب السنة والإجمعان لكن تبقى قضية انكار الصرع أو دخول الجن في بدن المصروف الشيخ يقول مثلا في إضافة ديلا يقول أنكر طائف من المعتذلة كالجبائي اللي هو أبو علي وأبي وأب بكر الرازي اللي هو الطبيب صاحب الحاوي قال أنكروا دخول الجن في بدن المصروف ولم ينكروا وجود الجن يقولوا وجود الجن لكن ينكرونيش آآ آآ هذا الصرع قال الشيخ وليس ظاهرا كالأول يعني هالمسألة الثانية ماهي ظاهرة وأيضا قال من عنكر ذلك فهو مخطئ الشيخ يعني يعطي كل مسألة حقها مستحقها قال الذي الجن كفر ورده لكن الذي ينكر الصرع ليس, ليس كذلك فهذا خطأ وضلل ومع هذا كله تجد مسألة صرع أيضا أن الجن قد يصرع الإنس ويدخل في بادنه تجد أيضا حتى في متون الاعتقاد حيانا يضمنونها والشيخ ذكر قال أن الأشعري ذكر مقالة أهل السنة في هذا ولما نرجع لكتاب الأشعري اللي هو الإبانة نجد أنه يقول هكذا وإن الشياطين أو أن الشيطان يوسوس للإنسان ويشقكه ويتخبطه خلافا لقول المعتزلة والجهبية باتفن هؤلاء يجب هذا الصرع ثم تدل بآهة الذين يأكلون الربع لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطوا الشيطان من المس أيضا من من هذه المسألة شيخ الإسلام الصابوني في أعبيد السلام أصحاب الحديث قال عن أهل الحديث الله أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْشَيَاطِينَ يُوَسُشُونَ على وَيُسَلِّطُمْ على م ويصلقوا على من يشاء ويعصموا من كيدهم من يشاء هكذا في صفحة 96 ومئتين أيضا من الفوائد التي ذكرها بالكيم في كتابه زاد المعاد الهدي لما تكلم عن الصرع فقال أن الصرع قد يكون صرع أبدان وقد يكون صرع الأرواح أو يعبر عنه صرع الجن كله هو صرع الارواح الخبيثه اللي هي ارواح شياطين وذاك يعني بلغة اللي هو يمكن العصر الصرع الذي هو اجبانكم مرض عضوي فيقول هو ناتج عن نظره الطب القديمة بسبب ايش الاخلاط الرديه بسبب الذي هم ما هو صرع الاخلاط الرديه اللي هم صرع ايش الارواح الجن فهذا يقول الشيخ رحمه الله يقول ان ائمه الطب اكد عبد ائمه الطب ولعقلاء الاطباء كان يعذبون به يعذبون قلبي في هذا الصراع صراع الارواح ولا ولا ولا ينكرونه ولا يدفعونه وان ابو قرط نص على ذلك نص ابو قرط على على هذا الصراع في مقالب الخير كان اما جهله الاطباء هكذا عبر وسقطهم وسفالتهم فهل يعني يعني ينكرون ذلك هكذا عبارة قالوا أما جاءت الأطباء وسقاطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلة فأولئك يمكرون صرع الأروح فبيننا أن الأطب المعتبرية مثل أبو قراط يقر بذلك وكان يسمونها بعبارتهم هكذا اسم المرض الإلهي وذكر أنهم يقولون أنه ليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك ما في شيء ولا في الحس ولا وجود بل هذا أمر نيش مشاهدا كذا في زاد المعاد الرابع 66 كلمه مثيره ذكر الشيخ عندك هنا لما قال ولو ذكرتم ما, ذكرت ما جرى لي ولا اصحابي معنى طال الخطاب وكذلك ما جرى انقل لكن الاعتماد على الجو العلمي يكون على ما يشترك الناس في العلم نعم اما تقول والله انا سمعت الجن وكذا هذا شيء خاص ولكن في الاجواء العلميه ان ما يؤخذ به شيء في التي يشترك فيها الناس أما تقول هذا ثبت في القرآن أو ثبت في السنة نعم يقول شيخ السلام رحمه الله في الصفدية ومن أنكر وجود الجن والشياطين وتأثيرهم كان مبتلا باتفاق أهل الملل واتفاق جبن هر وكان كذبه معلوم بالإضطرار عند من عرف هذه الأمور بالمشاهدة أو الاخبار الصادقة هكذا الصفدية الأول تنتين وتسعين ومئة طيب تفضل سئل الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الجان المؤمنين هل هم مخاطبون بفروع الإسلام تصوم الصلاة وغير ذلك من العبادات أو هم مخاطبون بنفس التصديق إلى غير فعجاب لا ريب أنهم أمورون بأعمال زائدة على التصديق ومنهيون عن أعمال غير التكذيب فهم أمورون بالأصول والفروع بحسبهم فإنهم ليس مم... مماثلية الإنسة في الحد والحقيقة فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساوياً لما على الإنس في الحد لكنهم مشاركون الإنسة في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم وهذا ما لا... وهذا ما لم أعلم فيه نزاعاً بين المسلمين وكذلك لم يتنازعوا أن أهل الكفر والفسوق والعصيان منهم يستحقون لعذاب النار كما يدخلها من الآدميين لكن تنازعوا في أهل الإيمان منهم فذهب الجمهور من أصحاب مالك الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد إلى أنهم يدخلون الجنة وروي في حديث رواه الطبراني أنهم يكونون في ربض الجنة يراهم الإنس من حيث لا يرونهم وذهب طائفة منهم أبو حنيفة فيما نقل عنه إلى أن المطيعين منهم يصيرون ترابا كالبهائن ويكون ثوابهم النجاة من النار وهل فيهم رسل أم ليس فيهم إلا نظر على قولين فقيل فيهم رسل لقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم وقيل الرسل من الإنس والجن فيهم, فيهم النظر وهذا أشهر فإنه أخبر عنهم باتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى الآية قالوا وقوله ألم, ألم يأتيكم رسل منكم كقوله يخرج منهم اللؤلو والمرجان انما يخرج من المالك وكقوله وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والقمر في واحدة وأما التكليف بالامر والنهي والتحليل والتحريم فدلائله كثيرة مثل ما في صحيح مثل ما في مسلم عن النبي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم اتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القران انطلقوا فارانا فانطلقوا فارانا ارانا اثارهم اثارا فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يقول وكل بعرة علف لدوابكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالعظم والروف وذلك لإلا يفسد عليهم طعامهم وعرفهم وهذا يبين أن ما أباح لهم من ذلك ما ذكر اسم الله عليه دون ما لم يذكر اسم الله عليه قال تعالى وإذ ذينا لهم الشيطان وأعمالهم إلى قوله إني أخاف الله والله شديد العقال فأخبر عن الشيطان أنه يخاف الله والعقوبة إنما تكون على ترك معمور أو فعل محرور وليس هنا وليس هو هنا التصديق وأيضا فإبليس الذي هو أبو الجن لم تكن معصيته تكذيبا فإن الله أمره بالسجود وقد علم أن الله أمره ولم يكن بينه وبين الله رسول يكذبه ولم امتنع, امتنع عن السجود لآدم عاقبه الله العقوبة البليغة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد ابن آدم اعتذر الشيطان يبكي الحديث وقد قال تعالى في قصة في سليمان ولسليمان بيح عدوها شهر ورواحها شهر إلى قبله عذاب السعير وقد جعل في ذلك ما أمرهم به من طاعة سليمان وقد قال تعالى عن إبليس إنه عصى ولم يقل تذب وقد قال تعالى عن الجن يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى قوله ومن لا يوجد داعي الله فليس بمعجز في الأرض فأمروا بإجابة داعي الله الذي هو الرسول والإجابة والاشتجابة هي طاعة الأمر والنهي وهي العبادة التي خلق لها الثقالان كما قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ طيب هنا السؤال الذي سئل عنه الشيخ رحمه الله عن الجن المؤمن هل هم خطبون بفروع الإسلام وذكر عندك الجواب وهذا الجواب نجده مبينا في طبقات المكلفين بالقيم في الطريق الهيغتين في آخره لما تكلم عن طبقة الثامنة عشر اللي هو طبقة الجن وجاء الكلام عن خضيطة أنهم مكلفون إذا نخلص من كلام المؤلف رحمه الله أن الجن مكلفون يعني كما عبر رجل قال بجنس التكليف لكن ليس يعني هذا يكون بالضرورة أن تكون تكاليفهم هي بنفس التفاصيل التي عندها من أدم قال فإنهم ليسوا بمواتل الإنس الحد والحقيقة في تباين نعم لكن جنس التكريش مطالبون به وهذا الذي ذكر المؤلف عليه الأدلة قال وكذلك لم يتنازع أن هذا الكفر والفسوق والحصيح منهم يستحقونها هذا محل اكتفاق أن هؤلاء يعذبون في النار بإذن الله الله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 <تصفيق> <تصفيق> حي على الظلام <الفرق> كلام يتنازع ان اهل الكفر والنفسوق والعصيان منهم اي من الجن يستحقون لاعذاب النار وهذا جاء في ايات مثل قول ولكن حق القول مني لاملا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين ولقدرنا لجهنم كثيرا من الجن والانس قضيه انهم المطيع منهم يدخل جن هذا الذي عليه الجمهور ذكر عندك الحديث ويمكن ايضا استدل كما ذكر مؤلف دليل من القران ابن ضيف قال عن الحر العين لم يطمسهم لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان فهذا دليل على ايش على انه ايش يدخلون الجنه قال الشيخ رحمه الله احتج الجمهور بقوله تعالى لم يطمسهن انس قبلهم ولا ولا جان اللي هو الحي فالدل ذلك على تاتي طمس منهم لان طمس الحر انما يكون انما يكون في الجنه فكان في الفتاوى التاسعه رقم 929 طيب قال هل فيهم رسل ام ليس فيهم الا نور على قولين فالذي يعني تدل عليه الايات والله اعلم انه الرسل انما يكونون ايش في بني ادم وابل لما ذكر من قال بأن فيهم رسل قال هذا قولهم شاهد لا يلتبتوا إليه كذا قال ولا يعرف عن سلف الأمة من الصحاب والتابعين وعمة الإسلام هو لي من اللي قال لن فيهم رسل الضحاك يعني الضحاك هو قال هذا هنا ولذيقل بالقيم ان الله تعالى قال وارسلنا من قبلك الا رجالا وارسلنا من قبلك الريال نوحي اليهم القرى وان الله تعالى لم يبعث امراه رجالا ولم يبعث جنيا ولم يبعث ايش عربيا منها يعني من اهل ايش قال قد لم يرسل تعالى جنيا ولا امراه ولا بدويا طيب أما قضية الأنذيب النذر هذا الذي رجح بالقييم وهذا هو ظاهر آية الأحقاف ويصرفنا إليك نفر من الجنية الثماني فلما حضره قال أنصيت فلما قضيه ولوا إلى قومهم منذرين ففيهم نذر والإنذار عم من عيش الإرسال فكنا أثبتنا لهم الإنذار لا يعني يكون عيش فيهم عيش مثل ما جاء فيها تيش نفر من كل فرقة منهم طائبة يعني يتفقه في الدين ولينذر قوما يعني فكون العالم من البشر وطالعه ينذر الانذار أعم من قضية تيش الاسهاب يقول القيم والانذار وأعم من رسالة والأعم لا يستلزم إيش ولاعم لا يستلزم الأخص ففيهم نذر ولكن ليس فيهم رسل باعتبار أن جنس بني آدم أكمل أنا بجنس بني آدم أكمل من اللهاب تكون إيش في من هو أكمل والرجال جنس الرجال أكمل من النساء وجنس الحاضرة أكمل من جنس البادية فهذا وجه ذلك والله أعلم بقي أنه قد يأتي الكلام بآية يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم ورسلهم منكم فذكر العلم هذا يأتي في لغة عرب يقال منكم ويراد به إيش من احدكم قلنا هذا مثل ضيق وتعليق يخرج من اللؤلؤ والمرجان وان اللؤلؤ ومرجان ما ايش يخرج من ايش من المالح انا عندنا ايه وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس تراجا طبعا هذه قبل قتانا ان لم ترى كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن قال وجعل القمر فيهن والقمر في ايش ايده في في اثناء في واحده منهم نعم والقمر في واحدة نعم وليس في كل سماء عيش قمر وليس في كل سماء قمر كما جاء مبينا عند البخاري ذكر عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه القران وقال اتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القران في روايه ضيعوه يحوف وضيعوه عندك الحديث الاخر قال علي صوص لا تنجو بالعظم والروث فالعظم زادهم او الروث ايش زادوا ذوابهم او على ذوابش قال فانه في رحمه الروايه فانهما زادوا اخوانكم من الجلد فانهما زادوا اخوانكم من الجلد شيخ الاسلام نبه على فائده واذا كان هذا النهي عن يعني الانسان الاستنجي بعظم او بالروث فهذا يعني تنبيه من باب أولى على النهي عن طعام بني آدم وطعام دوابه يقول الشيخ كان هذا تنبيها على النهي عما يفسد طعام الإنس وطعام دوابه بطريق إيش؟ بطريق الأولى كذف الفتاوى التاسع عشر سبع قال هنا بما يستدل به على المكلفون ان اد ايش امر بالسجود امر بالسجود وان الشيطان خاف عقاب الله انه يخاف الله والخوف لا يكون ليش الا بيسبه يشترك مأمور او فعل محظور قال لأن, لان بعضهم يقول ان الجن مطالبون بالتصديق فقط فالشيخ يرد على الكلام يقول لا مطالبون بتكاليف وان كان التكاليف ليست بالضروره تكون مثل تكاليف الانسان وانما جاز التكليف مطالبون به قال عند كنا وايضا في ابليس الذي هو ابو الجن لم تكن معصيته تكذيب نعم هو يعني ما في مجال للتكذيب الخطاب يسمعهم يا الله اي كفره ليس تكذيبا بل نوع ايش اباء امتناع اباء امتناع الذي يسى ابى ابى قال رحمه الله وقد قال تعالى في قصة سليمان ولسليمان ريح ودوها شهر ورواحها شهر إلى قوله طبعا قبل هايش وأسهلنا له عين ومن الجن من يعمل بين يهديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذكر من عذاب السعيد فكونهم يعني يتواعدون بعذاب السعير معنى أنهم هايش أنهم مكلفون بأوامر ونواحي ايضا آتوا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك هنا في قوله تعالى وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك أبو القيم يقول باعتبار أن بني آدم أكمل من الجن اختصوا بأشياء في الجن الرسل وليس هذا في الجن في بني آدم الرسل وليس هذا في الجن والثاني الأنبياء مقام رسالة أعلى ففيهم الأنبياء البشر وليس في الجن ثم قال أيضا المقربون درجة المقربين اليوم السابقين هي في الإنس وليس في الجن الجن كما ذكر الشيخ رحمه الله لما تنظر آية سورة الجن قالوا أننا منا الصالحون ومنا دون ذلك وفي الآية الأخرى قالوا أننا منا المسلمون ومنا القاسطون انهم الجائرون الظالمون فهم يقول ان هم يعني ثلاث طبقات صالح وصايحون ودون ذلك ثم ايش كفار غير اما مثلا لما تنظر الى, الى, الى بني ادم لا تجد فيه ايش فيه فيهم ايش السابقون الخيرات اللي هم المقربون والمقربون السابقون هم اعلى من من المقتصدين اصحاب عليه كما قال الامام رحمه الله والله اعلم هنا لما قال وقد قال تعالى عن ابليس انه عصى ولم يقول كذب يعني طبعا قال تعالى عن ابليس انه عصى هو إن أن, أن, أن, ان ان كفر ابليس هو من باب العباء ولما في ايات جاءت ايش ان النبي ايش عصى وانما ذكر ايش انه غوا هذا هنا لما قال قال ربي بما غويتني فالشاهد أن, أن, أن كفره بسبب الامتناع عن السجود فهو مكلف بهذا ليس مكلفا بالتصليق لأن هذا لا يتأتى أو يسمع خطام رب العالمين ما في مجال أن يكذب وإنما لأنه يشعر عن السجود فدل ذلك على أن, أن, أن, أن أبا الجن مكلف وكذا أيضا ذريته من بعده والله أعلم طيب اتفضل ومن قال إن العبادة هي المعرفة الثقلية المدودة فيها وأن ذلك هو الإيمان وهو داخل في الثقلين فقط فإن ذلك لو كان كذلك لم يكن في الثقلين كافر والله أخبر بكثر إبليس وغيره من الجن والإنس وقد قال تعالى لأمل أن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين وأخبر أنه يملأها منه ومن أتباعه وهذا يبين أنه لا يدخلها إلا من اتبعه فعلم أن من يدخلها من الكفار والفساق من أتباع إبليس ومعلوم أن الكفار ليس بمؤمنين ولا عارفين الله معرفة يكونون بها مؤمنين ولكن اللاما لبيان الجملة الشرعية المتعلقة بالإرادة الشرعية كما في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله يريد الله ليبين لكم الآية وقد تكون لبيانا العاقبة الكونية كما في قوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام والآية وهذا كقوله تعالى ولا يزالون مختلفين الا من ربك ولذلك خلقهم خلق قوما للاختلاف وقوما للرحمه وقال ولقد زرنا لجحنم كثيرا من الجن والانس فلاموا في قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وإن كانت هي اللام في هذه الايه فان مدلولها لام اراده الفاعل ومقصوده ولهذا تنقسم في كتاب الله إلى إرادة دينيه واراده كونيه كما تنقسم في كتاب الله تعالى الكلمات والأمر والحكم والقضاء والتحيم والإذن وغير ذلك وإذن فقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينظرونكم لقاء يومكم هذا إلى قوله وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فذين أن الثقلين جميعا تلت عليهم الرسل آيات الله ولهذا لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة على الصحابة قال للجن قال للجن كانوا الحديث دعاهم إلى طاعة الله لما فيه من الأمر والنهي لا إلى مجرد حديث لا طاعة معه فإن مثل هذا التصليق كان مع إبليس, مع إبليس فلم يغني عنه من الله شيئا والدلائل الدالة على هذا الأصل وما في في الحديث والآثار من كون الجن يحجون ويصلون ويجاهدون وأنهم يعاقبون على الذنب كثيرة جدا وقد قال تعالى فيما أخبر عنهم وإننا منا الصالحون ومنا دون ذارك كنا طرائق قددا قالوا مذاهب شتى مسلمين ويهود ونصارى وشيعة وسنة فأخبر أن منهم الصالحون ومنهم دون الصالحين فيكونوا إما مطيعا في ذلك فيكونوا مؤمنا وإما عاصيا في ذلك فيكونوا كافرا ولا ينقسم المؤمن إلى صالح وإلى غير صالح فإن غير الصالح لا يعتقد لا يعتقد صلاح لترك الطاعات في هو القائم بما وجب عليه ودون الصالح لابد أن يكون عاصيا في بعض ما أمر به وهو قسم غير الكافر فإن الكافر لا يصف بمثل ذلك وهذا يبين أن فيهم من يترك بعض الواجبات والله أعلم قال رحمه الله ومن قال إن العباده هي المعرفة الفطرية الموجودة فيها فأن ذلك هو الإيمان وهو داخل في التقالين ذلك لو كان كذلك لم يكن في الثقلين التقالين كافر يعني هنا استطاعد مهم للمؤلف عند آية وما خلقت الجن والإنس إلا لعبدون وهذه الآية وقع فيها لبس وأغلاط وتعدد فيها الأقوال والشيخ رحمه الله في الفتاوى في المجلد الثامن صفحة ستة ذكر هذه الأقوال وبينا القول الحق في هذا والذي يعنينا هنا بالنسبة للآلة الكريمة وما خلط الجن والإنساء إلا ليعبدون الذي يعنينا أن الحق في هذا أن الله هو الإعلام التعليل أن اللام هو الإعلام التعليل وهذا الذي جاء عن أمير المؤمن علي رضي الله عنه لما قال إلا لامرهم وأنهاهم وأن العبادة المراد بها هي ما يحبه الله وإرضاه العبادة الشرعية القيام بالتكاليف وليس المعرفة الفطرية فهذا هو الحق في هذا ثم يعني نشير إلى بعض الأقوال التي لها علاقة بكلام المؤلفها هنا قال من قال أن العبادة هي المعرفة الفطرية الموجودة فيها وأن ذلك هو الإيمان وهو داخل في الثقالين فقط قال إن ذلك لو كان كذلك لم يكن في الثقالين كافا لو كانت العبادة في آية الذاريات إلا اللي هي المعرفة الفطرية معناها أنه ما في أحد كافر لأن المعرفة الفطرية موجودة عنده عند البعض والعند الجميع الجميع كل مولودين يودع لفطرة إذا كانت المعرفة الفطرية كافية فهي ليست كافية فلا يصح أن تفسر العبادة يشهون بيش بالمعرفة الفطرية وإنما العبادة هنا هي العبادة الشرعية هي ما يحبه الله يرضاه هي فعل الأوامر وترك النواهي قالوا أخبروا أيضا هذه من الأدلة على أنهم مكلفون لأمن أن جهنم منك ومن تبعك قالوا وعلموا أن من يدخلهم الكفار ربستاق من أسباع إبليس ومعلموا أن الكفار ليس مؤمنين ولا عارفين الله تعالى معرفة يكون يكونوا بها مؤمنين قالوا ولكن اللامة لبيان الجملة الشرعية نعم هنا في, في, في آية وما خلطت الجن والإنساء إلا ليعبدون اللام هنا لامة لام تعليم لبيان ما يجب عليهم شرعا فعندنا آية وما خلقت الجملة والإنسة إلا ليعبدون وعندنا آية ذكر المؤلف ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه فهنا ينبغي أن لا يعني يقع نفس فهنا في آية إلا ليعبدون هذه هي الغاية التي أمروا بها التي أمروا بها يعني هي الجانب الشرعي أما ايه ولا يزالون مختلفين الا من رحم ولذلك خلقهم فهي الغايه التي صاروا اليها التي صاروا اليها فيفرق بين ما يعني ما اوجبه الشرع وهو العباده وبين ايش ما يعني وقع ايش في الله في قوله جعاله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم يقول الشيخ رحمه الله في بيان الفرق بين ايتين قال فإنه أراد بخلقهم ما هم, ما هم صائرون إليه من الرحمة والاختلاف فذكر الغاية التي إليه يصيرون ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك وفي تلك لآية ومخاص الجن والإنس إلا يعبدون ذكر الغاية التي أمروا بها فإذا نخفص من هذا أن العبادة مرادا من العبادة أن يعبد الله هذا مراد وأيضا كذلك كونهم يختلفون هذا مراده لكن هناك مراد شرعاً يعني إيش أنه يحبه ويرضاه الله تعالى يحب منا ان نعبده وفرض علينا ذلك وشرعه كون أكثر الناس يعني يختارون الكفر أو يختارون العصيان فهذا إيش مراد كون وقدر كون إسبحة تعالى قدره كون إسبحة تعالى شاءه لا يعني إيش أنه ماذا أنه يحبه فالجهة منفكة فما يقع في الأرض من الكفر والعصيان هذا بقدر الله وهو واقع لا محال ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن كونه واقع بقدر الله لا يعني أنه يحبه فإن الله تعالى قال وَلَا يَرْضَ لِعْبَادِهِ الْكُفْرِ وَقَالُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ بقي أنك تعرف لاحظ كيف لما اللسان يعني ما يلتزم بالمذهب مذهب على الصنة يقع في اللبس فبعضهم لماذا فسره بالمعرفة الفطرية وما خاطر الجنة والإنسان العبدون لأن يقول الآن نجد هناك ايش ثمن ايش من لا يعبد الله بمعنى من ايش ما لا يلتزم بالشر لكن المعرفة الفطريه ايش تستوعب إيش كل الناس اي نعم وايضا بعضهم يقولوا قلنا من العباده لاحظ اللبس الثاني يقولوا قلنا من العباده العباده الشرعيه طيب هناك الكثير ايش من لا يعبد الله معناه ان الله تعالى امره ولم يفعل فهذا يقول لك ايش يعني تسلط به علينا القدريه المعتدله لكن لما نقول في فرق بين ما شرعه الله وبين قدره فالعباده هي شرع الله وأمرنا بذلك فكون الناس يختارون الكفر هذا الاختيار هو بتقدير الله وكون سعاد على قدره لا يعني ايش أنه, انه يحبه ولا يرضاه فالذي يختار الكفر هذا بتقدير الله لكن الله تعالى ايش لا يحبه ولا يرضاه أيضا في ملحظ مهم عشان الله الشيء رحيمه الله في مواطن أن في فرق بين إرادة المريد أن يفعل بين إرادته بين إرادته من غير أن يفعل وأن قالوا ما خلقت الخلق هو الله تعالى أراده فما أراده الله ما شاءه يقع لكن العبادة هذه أرادها من العباد أحبها منهم قد يفعلون قد لا يفعلونها وهذا يريد بحق المخلوق ولله على أنت فرق بين الشيء الذي أنت تريد أن تفعله وبين الشيء الذي تريد من غيرك أن يفعله فلما تفرق بين الأمرين يزول كثير من الشتباه فرق بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل فالتفريق بينهما يزيل اللبس الذي وقع عند الجبرية وعند القادرية كم بقي؟ انتهى الوقت طيب نقل عند هذا بالله وصلى الله وسلم أمير. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله